ينادي لصلاة المغرب فقال من حوله احملوني الى المسجد قالوا سبحان الله وانت على هذا الحال قال نعم اسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا اجيبه احملوني الى المسجد قالوا فحملوه يهادى بين رجلين حتى قام في الصف قال فسجد سجدة مع الامام في صلاة المغرب ثم لم يقم من سجوده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 وقال صلى الله عليه وسلم تقوم الليل وتصوم النهار يعني متواصلا قال نعم فقال وسلم لا تفعل ذلك ان لجسدك عليك حق ولنفسك عليك حق ولاهلك عليك حق ولزورك الذين يزورونك قال يا رسول الله اني استطيع ذلك انا قوي فقال صلى الله لا صم ثلاثه من كل شهر قال بل استطيع من ذلك